وجميع الشمس والطمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلانا وزر كلانا وزر كلانا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجن به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتدرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرا تظن أي يفعل بها فاقرا كلا إذا بلغت التراقي كنا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق